وكانت امرااتي عاقرا وكانت امرااتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من اهلي يعقوب واجعل رب ربي رضيا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 يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 أعطني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عيد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 ثُمَّ لَنَنْتَزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِّيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِنكُم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيَا ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوَّنَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيَنَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئِيَّةٍ قُل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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إن إن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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن